دعاءُ اسمي الأعمالِ بسم الله الرحمن الرحيم يا جميل يا الله يا قريب يا الله يا وجيب يا الله يا حبيب يا الله يا رؤوف يا الله يا عطوف يا الله يا ماروف يا الله يا لطيف يا الله يا عظيم يا الله يا هنال يا الله يا مكان يا الله يا ديال يا الله يا سبحان يا الله يا أمان يا الله يا برحام يا الله يا سلطان يا الله يا مستعان يا الله يا محسم يا الله يا متعمد يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا كريم يا الله يا مجيد يا مجيد ويا الله يا جيد يا الله يا فارض يا الله يا يا الله يا حذر يا الله يا صمد يا الله يا يا الله يا صادق الوعد يا الله يا علي يا الله يا غني يا الله يا شافي يا الله يا كافي يا الله يا يا الله يا باقي يا الله يا هادي الله. يا ساتر يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا غفار يا الله يا فتاح يا الله يا رب السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أسألك بحق هذه الأسماء كلها أن تصدي على سيدنا محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا كما صليت وسلمت وماركت ورحمت وترحمت, وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد برحمتك يا رحمة الرحيم والحمد لله رب العالمين